كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدا ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطونهم هاتكم خلق بعد خلق خلق من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأما تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم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 إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دع ربه وإذا مس ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه, نسي ما كان يدعو إليه من قبل واجعل لله آدادا ليضل عن سبيله قلت ما التع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أما من هو قانتم أناء الليل سجدوا وقائم يحذر الآخر يحذر الآخرة, الآخرة ويরجع رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إن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 غير حساب قل إنني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت ل أن أكون أول المسلمين قل إن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 وتحتهم ظل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون يا عباد فاتقون والذي نجتنا بالطاغوت والذين نجتنا بالطاعوت أي يعبدوها وأناه إلى الله لهم البشرى لهم البشرى فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين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 أولائك في ظلال مُبِين. الله نزل احسن الحديث كتاب متشابهم. الله نزل احسن الحديث كتاب متشابهم. مثانيت قا شعر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 قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميت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 أسوأ الذي عملوا ويجزيهم ويجزيهم أجراهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافٍ عبدا أليس الله بكافٍ عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن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 ولئم سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله